أزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك, فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها